إن الله عزيز نافور إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانيتين يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فضله إنه غفور شكور